صلاة القيام عذابكم الله الله اكبر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 قراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون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 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خَلَقنا النُطُفَةَ عَلَقًَ فَقَلَقَُ العلَقَةَ مُغة فَقَلَقَمُبغةَ عظَامًا فكَسَوونَ العِظَامَ لَحم ثمَُّا أَن شَأْنهُ خَلقًا آ خَفَةَبةَ الله فَتَبَةَ الله وَخْسَلُ قَلَق ثم إنكم بعد ذلك لم يتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق وَأَن زَلْنَا مِنَ السَّمائِمَا أَمْ لِقَدَلٍ فَأَسكََّهُ فِي الأبْ وَإِنَّا عَ ذَهَابِ بِنِ لَ قَاجِرون فَن شَأنَّ لَكُم بِهِ جََّّاتٍ مَِّ خِيلِ وَعْنَابَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهَنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وَكُر وََبِّئ زِلنمٌ زَلَم مُ بََكَ وَأَنكَ خَيرُمُنزِلين إِ فِي ذَالكَ لآياتِ وَإِن كُا لَُ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 وَقالَالَ الْ المَلَمِوا قَوْمِهَّينَ كَصَروا وَكَزذَّبُ بِقَآخَِةِ وَتَّرَرسنم فِي الحياةِ الُّنْيا مَا هذا إِلَّا بَشَر مَا هذا إِللاا بَشَر مِثْلُكُمْ يَأْكُُ مِنَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَّا تَشْرَبُون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 فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَشَدَّ التَّغَاظَةَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا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 فَكَذَّبُوهُ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قِرْدٍ وَمَعِينٍ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 كُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ كُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِين أيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وبنين نسارع لهم في بل لا يشعرون الله الله أكبر الله أكبر الله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 ألَانْكَ يُسَالِعون فِي الخَيراتِ وَهُمْ ل سَابِقون وَل نُكَلِّتُ نَشًْا إِللاا سَعه وَل جَينَا كِتاب يَمثِقُ بِالحَق وَهُم لا يُغْمون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 إنكم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعطابكم تنكصون مستكبرين به ساورا تهجرون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 بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ الله, الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخة عن الصراط لناكبون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 إهجن الصراط المستقيم طراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله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 كلا, كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم درزق إلى يوم يبعثون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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَهُمْ يَتَسَاءَلُونَ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 قَالُوا اخْتَرُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا, ربنا آمَنَّا فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا سَكِينَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنَا وأنت خير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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاشأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 وقل رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً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 والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمه وان الله تواب حكيم الله, الله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 لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك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 والخمر السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 منه لتنفر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم فمَا كانَ دعْوَمج أَمْ فَنا إَِّا أَمْ أن قَال إَِّا كَُّ مالين فَل نَسْألًَا الذي نَثِ لَلَهِم وَلَ نَسدًاَّمُتَلم فَل يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنبتهم فأولئك الذين خسروا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون الله, الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ولقد خلقناكم ثم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اتجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اتجدوا لآدم فتجدوا إلا إبريد لم يكن من التاجهين قال ما منعك ألا تفجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من روح قَالَ فاهدِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَشَكَّرَ فِيهَا فَخُرُجِ إِنَّكَ نَالصَّادِرِينَ قَالَ أُنْذِرْنِي لَا يُبعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْغَاوِينَ قَالَ فَبِمَا أَقْوَيْتَ دَلِيلًا أَقْرِعْ جَنَّ لَهُمْ مِرْآقًا الْمُسْتَقِيمِينَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ ذين هيئته ومن قلبه وعن اجبالهم وعن ايلانهم وعن سمائهم ولا تجد افترا شاكرين قال اخرج منها متسوما ملحورا لمن تبعت منهم لا امل ان نجنن بهركم اجمعين ويا ادم ان اموت وزوجك الجنه فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَخْرُجَا مِنْهَا فَإِنْ خَرَجْتَ مِنْهَا فَسَتَكُونُ مِنَ الضَّالِّينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وِرَاءَ الشَّجَرَةِ مِنْهُ كُلَّ مَا يُخْفِيَانِ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من الخالدين وقاسبهما إني لكما لمن الناطحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بجت لهما سوآنهما وطفقا يخطفان علينا من ورق الجنة وناداهما رفتهما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 تَخْرُجُ مِنْهَا إِلَٰهِينَ قَالَتْ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا الله وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أكبر <تصفيق> الحمد لله رب إذن الصراط المتقيم صراط الذين العمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصالين آمين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارد وَلِذَاتِ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ كَمَا أَخْرَجَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سمؤذيها إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة وقالوا وجدنا عليها آمانا والله أمرنا لك قل إن الله لا يأمر بالمحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص وأقيموا وزوهكم عندكم لمسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأهم تعودون فريقا أدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم السجين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الطراط المتقين طراط الذين أنعمت عليهم غير المقروب عليهم ولا الظالمين آمين يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات عليكم آياتهم من اتقى وأصلح فلا قوم عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا والتكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أمديها خالدون فمن أظلم من ذَٰلِكَ بِآيَاتِهِمْ أُلَٰئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبٌ حتى الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُم مَّوْتُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُم قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَجْرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَظَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والين في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اشتارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لمولاهم ربنا هؤلاء طَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْنَا مِنْ طَغْلٍ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في ثمن الحيار وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوار وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لائك اصحاب الجنه هم في راضون ولا ما تدور هم من غل شجر ينحتي من انهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي فَذِكْرَى أَن نُرْسِلَ رَبِّنَا ذَا الْحَفْظِ وَنُؤْتِيَهُ أَن نَسْلُكُمُ الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 تبغونها عوشا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلهم بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبطارهم بالقام نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بثيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستشدرون أهؤلاء الذين أقتمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحسنون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 فاليوم ننزاهم كما نزوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يشهدون ولقد جئناهم بكتاب قضلناه على علم هدى ورحمة, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد شاءت رسل ربنا مِن فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل, فنعمل غير الذي كنا نعمل وقد خسروا أن متهم وظل عنهم ما كانوا يفترون مالك يوم يَوْمَئِذٍ لَّهُ شَأْنُهُ وَمَنْ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير لكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سوا على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حزينا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضروا عنه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 حتى إِذَا أَقَلَّ السَّحَابَ ثِقَالًا ثُقِلَ لِبَلَدٍ مَّيْتٍ ثُقِلَهُ لِبَلَدٍ لَّيْتُمْ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ دُنْيَا كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نتدا كذلك نصرف الآيات بلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر للرصف على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم, وزادكم بالخلق بطر فاذكروا آلاء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 سميتمها أنتم وآباؤكم ما نسل الله بها من تلقان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منها وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد اتُونُ نُوَضِّحُكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَة فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ يَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْتُمُ الْفَلَكَ مُلْفًا مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ وَبَوَّأَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَتَنشِئُ هُنَا الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاشْكُرُوا آلَ اللهِ وَلا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْلِ الَّذِينَ لمن مُوسَى لَنُطْرِدَنَّهُمْ مِنْ أَرْضِنَا كَمَا يُطْرَدُونَ النَّاسُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ضِدَّنَا فَقَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ إِنَّ رَبِّي يَقُولُ أَنِّي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 كان إهدنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالمين آمين ولوظا إذ قال لقومه أتأتون الماحشة ما تبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النتاة بل أنتم قوم متركون وما كان جواب قومه إلا أنه قالوا أخرجوهم وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم هناك يتظهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كاءت من الضابرين وأمضرنا عليهم نظرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيزا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إبار غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبقت الناس أشياء ولا تفتدوا في الأرض بعد إخلاحها ذلكم خير لكم إن وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ قِرَاطٍ سُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ لِهِ وَتَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسْفَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتِهِينَ وَإِنْ كَانَ يروح حتى يحكم الله بيننا فاصدروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين الله الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احسن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المنطوب عليهم ولا الظالمين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 إلا أن يشاء الله ربنا وتعرفنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير المادحين وقال المله الذين تفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم جدا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسبين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم القاسرين فجولنا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربدي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آتا على قوم كابرين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 انها جالت في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد <تصفيق> الله اكبر الله اكبر, <télé> الله, أكبر. <تصفيق> الله اكبر الله اكبر انه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 الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر الله, أكبر الله اكبر الحمد لله رب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 وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله الذي إن أطعناه أدنانا وإن دعوناه لبانا وإن عصيناه نادانا وإن تبنا إليه قبلنا وارتضانا إلهنا وقفنا ببابك والملك لك وما خاب ربي من أملك نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك إلهنا املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك, وخشية منك وإيمانا بك وشوقا إليك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لهم منك الحسنى ولا تجعلنا ممن ضل وغوا وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء يا فاطر الأرض والسماء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاق والغنى اللهم اجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين وَأَلهِمنا مِنَ الرشْدِمَا يجعلنا مِن الراشدين وَمنِنْ خَشْيَتِكَمات تُبَلغون بِهِ مَكَانةَ الْ المُتقين وَمِنْ طعَتكَ مَا تَرغفَعوا بهِهِ درَجاتنا فيِي غبين يا رَبّ العالممين اللهَّهُا أَْجِل النستَضع فينَ منِنَ المُؤمنين فيِي كلّ مكان اللهم انصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك اللهم كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم أطل عمره وأحسن عمله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقينا عذاب النار وقينا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبنعافتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر